وكم ل أولياء قليلا ا تتبعوا ت دونه من ما ذ ر و و ن ك من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان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 خ س ر ولقد ا بما كانوا بآياتنا أنفسهم ي ظ م و و ن ل مكناكم في ا ل أ ر ض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون َ ل َ ق َ د ْ خلقناكم َََُْْ ثم َُّ صورناكم َََُّْْ ثم َُّ قلنا َُْ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُْ لادم ََِ فسجدوا َََُ إ ِ ل َّ ا إ ِ ب ْ ل ِ ي س َ لم َْ ي َ ك ُ من ْ م َِ الساجدين ََِِّ قال ََ ما َ منعك ََََ أ الا َ تسجد ََُْ إ ِ ذ امرتك ََُْ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 ولا شاكرين تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما م ب ح و ر ا لمن تبعك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن فقلا من حيث شجرهم ئ ت تقربا م ا ولا ل هذه ش ة ف ت ق و ن ن الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اورث عنهما من سواتهما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 فلما َ ذاقا َ الشجره بدت ََْ لهما ََُ سواتهما َُُ وطثقا َ يخصفان ََِِ عليهما َََِْ من ِ ورق ََِ الجنه ََْ وناداهما ََََُ ربهما ََُُّ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 لبعض ك موسوعه الأرض ت ق ر ا ل ي ن ا ب ل ف ي للعلوم ن وفيها ت ن ه ا تخرجون ي ا بني آ د م ي ه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 م و س و ت ه ا إ ن ه ي ر ا م هو ق ب ل ه من ح ي ث ل ا ت ر و ن ه م إ ن الاسلاميه ي ن اسماء الله ا ف ل ح ش ة قالوا م و س ل ع ه ا ل ن ا ب ه ا ق ل إن ا ل ل ه ل ا ي و م ا ل ف ح ش ا و ل و ن على ا ل ل ه م ا ل ا ت ع ل م و ن ق ل أمر ربي ب ا ل ق ص ن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 و ل موسوعه ت ق النابلسي ي آدم م إ يأتينكم ر م ن ك ق ص للعلوم ي آ ي الاسلاميه ت اتقى فمن و أ ص ح ف ل خوف ي ه م و ل ه ح ز ن ن و و ا ل ذ ك ذ ب و ا بآياتنا و س ت ك ب ر و ا عنها اولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون فمن أ ظ ل م ممن ا ف ت ر و على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه أولئك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 قالوا لنا فآتهم عذابا فآتهم عذابا من النار قالوا لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لن اهتدي لولا أ ن هدانا ل ل ه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوده ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر س ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى قد وجدنا َََْ ما َ وعدنا َََ ربنا ََُّ حقا ًَّ فهل ََْ وجدتم ََُْْ ما َ وعد َََ ربكم َُُّْ حقا ًَّ قالوا َُ نعم َ ف ََ أ ا د ن َ مؤذن ٌَُِّ بينهم ََُْْ ا ل ل ع ْ ن ُ الله َّ على ََ الظالمين ََِِّ ونادوا ه ب حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا اصحاب الجنه انسلام عليكم لم يدخلوها ولم يدخلوها وإذا صرفت م و ص و ع ه النابلسي أصحاب ر ر قالوا ن ا ا ت للعلوم ن ا ا ق ا ل ظ ا ل ا م ي ه موسوعه ا ل ذ ي ن أقسمتم ل ا ي ن ا للعلوم ه م ا ل ه ا ل ج ن ة ل ا خوف ع ل ي ك م و ل ا أ ن ت م تحزنون الذين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل اسماء ل ل على ه ع هدى هل ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون ل إ ت أ ي ل ه يوم يأتي ي و أ ت ل ه يقول ا ل ذ ي ن ح س ن قبل جاءت رسل جاءت ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا موسوعه ي ا ل ن ا نرد ع م ل س ي للعلوم ا ل ا ن و ا يفترون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 فكذبوه ف أ ن ج ي ن ا هو الذين معه في الفلك و أ غ ر ق ن ا الذين كذبوا باياتنا إ ن ه م كانوا قوما ع م ي ن و إ ل ى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق د س ق ة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله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 أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا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 ولكم خلفاء بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قفورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا في مفسدين آلاء الله ولا تعثوا الأرض مفسدين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 وما كان جواب قومه إ ل ا ان قالوا اخرجهم و من قريتكم انهم اناس يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه واهله إ ل ا امراته كانت م ن الغابرين و أ ن ا ع ل ي ه م ر ا ف ا ن ا ق ب ة ا ل م ج ر م ي ن و إ ل ى مدين أخاهم ش ع ي ب ا ق ل يا ق و م الاسلاميه ر قد جاءت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 و َ د افترينا ََ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ إ ِ ن ْ عدنا َُْ في ِ ملتكم ُِْ بعد ََْ إ ِ ذ ْ نجانا ََ الله َُّ منها َِْ وما ََ ي َ ك ُ و ن ُ ل َ ن َ ا أ َ ن نعود ََُ فيها َِ الا َّ أ َ ن يشاء َََ الله َُّ ربنا ََُّ وَسِعَ رَبُّنَا كُلْهُ شيء علما ع ل ى ا ل ل ل ه ت و ك ن ا ر ب ن افتح ب ي ن ن ا وبين ق و م ن ا ب ا ل ح ق وأنت خير ا ل ف ا ت ح ي ن و ه ا ل م ل ا ء ا ل ل ن الحسنى ت ت ب ع م إذا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم الذين كذبوا لخاسرون الرجفة فأصبحوا دارهم جاثمين شعيبا يغنوا لم كأن في فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ا ل ح س ن ة حتى ع ف و النابلسي ق ا ر ا ا ء و ل ر ا فأخذناهم ء للعلوم ن ا ل ا س ل ا ر آ ن ق و ل ف ت ح س ا ع ل ي ه م ب ر ك ا ت ل ن ا ل س م ا ء و ا للعلوم أ ر ض و ك ك ن ا ا ف أ خ ذ ن ه ا ل ا ن ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ق بياتا و ه م ن ا ئ م و ن أ و أ م ن أ ه ل ا ل ق ر ن يأتيهم ب ل س ي ل ع ب و ن أ أ ف م ن ل ا س ل ا ل ل ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله و ب م ف ه الحسنى م ع و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 كان عاقبة ا ل موسوعه ف يا النابلسي م ا ع ا ل ن حقيق ع للعلوم ى أن ا أقول ا ل ل ل ه إ ا ا ل ح ق قد ج ئ ت ا م ب ب ي ن ة ه ربكم فأرسل معي إسرائيل معي بني قال إ ن كنت جئت ب آ ي ه فات بها إ ن كنت من الصادقين ف أ ل ق ى عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان مبين و ن ز ع فإذا هي بيضاء للناظرين هي قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه و ا ر ج ه في ا ل م د ا ئ ن ح ا ش ر ي ن يأتوك ب ك ل س ا ح ر ع ل ي م وجاء ا ل س ح ر ة ف ر ع و ن ق ا ل و ا إن ل ن ا ل ا إن كنا نحن ا ل غ ا ل ب ي ن قال ن ع م و إ ن ك م ل م ن ا للعلوم ا ل ا س ل ا م و س ى ج ا م و س و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ألق ع ص ا هي ت ل ق ف ما ي ف ف و ن و ق ع ا ل ح ق و ب ط ل م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن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 ولقد س ربكم ي ك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر الأرض تعملون كيف أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت قالوا لنا هذه وإن هذه ه ت ص ب موسوعه سيئة ي ي ط ر ى م م أ ل ا ل ن م ا طائرهم ب ل س ا للعلوم ه ك ك ن أ ث ر الاسلاميه ي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 فالصلاة ف ا س ت ك ب ر و ا و ك ا ن و ا قوما م ج ر م ي ن و للعلوم م ا و ع ي الاسلاميه ر ج ز ق ل و و ا يا م ى ادع ن ربك ب ا د عندك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 ا ا منهم ف أ و ر ق ن ا ه م في اليم ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين و أ و ر ف ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فيها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 فأتوا على, قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا و يعكفون م على ن أ ص م ه م ق ا ل يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة قال إ ن ك م قوم تجهلون إنها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 ر ب ك موسوعه ع ظ النابلسي للعلوم أ ت الاسلاميه ب ع ش م ق ت ر ب أربعين ليلة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 موسوعه ا خ ل ف ت م ن م د أ ا ل م أمر ا ب ك م و أ ل س ي للعلوم الاسلاميه أخيه يجره إليه قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ت ش ب ث ف ي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك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 إ ن هي إ ل ا ف ت ل ت ك تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين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 واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسوءهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض امما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 قوة خذوا ما آتيناكم ب ق و واذكروا م الله فيه ع ك م تتقون وإذ ا ذ ر ب ك م ن بني آدم من آدم ظ ه و ر ه م ذ ح ي ه م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 م و ب و ع ه م أ ف ت النابلسي ك م للعلوم الاسلاميه آ ي ت ع ل ر ج ع و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 قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو فقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا ب و ت ه ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها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 أعلم اسماء ل ل غ ي ب ت ت ك ث ر ن ل ل خ ي مسني ر وما و ا س إن ن أ ا إ ل ا نذير وبشير ل و م ي ؤ م ن و ن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 لا يستطيعون ن ص ر ك موسوعه ل ا أ ن ف ه م ي ن ص ر ن وإن د و م ا ل ن ا ب ل ا ي س م ع و ن و ت ر ه م ينظرون إ ل ي ك وهم ل ا يبصرون خذ اما ل ع ف و و أ ر ب ل ع ر فيا وأعرض ايها المسلمون فيا ايها ا ل م ي ع ع ل ي م إ ن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا إ ذ ا م س ه م و ن